Daar oh, yeah. فتلفت يا ابن العسيري فديتك بالقليل مع الكثير فتال يا ابن العسيري فديتك بالقليل مع الكثير طعاك الله من شهم شجاع طعاك الله من شهم شجاع بكيت الموت مرتاح حظني مرتاح الضمير مكيبت الموت تنزأ بالمنايا بشوش الوجه تضحك في سروري ضغطت الزر توصينا بخير وحسن الظن بالرب القدير وحسن الظن بالرب القدير أنك قد رأيت جنان خلد وبصرت الجميل من المصير كأنك قد رأيت جنان خلد وابصرت الجميل من المصير كأن ملائك الرحمن جاءوا كأن الرحمن ببشر الخلد في اعلى القصور الخلد في أعلى كأنك في اتصالك قلت جاء وقد نلت البشارة في حبوري سقيت الغادر الخوان كاسا نقيع السم ذا طعم مريري نقيع السم ذا طعم مرير عيتك يوما ويوما تقوم الليل ذا قلب شكوري رضي النفس في خلق كريم خدوما ساقب بلا فتوري قدو للرفاق بلا فتوري ارحم الاله فتعشير وزوجه بما صورته حوري وادخله الجنان بلا حساب جوار المصطفى الهادي البشير جوار المصطفى الهادي البشير انا رحمن الهه فتاعثير وزوجهم بما صورته حور وادخله الجنان بلا حساب جوار المصطفى الهادي البشير جوار المصطفى الهادي البشير